يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدَ جَاءَكُمُ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمُ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمُ نُورًا مُّبِيْنًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمُ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً